قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنوا لفيه أفلا تبصرون أَمِنَّ الرَّحْمَنِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 قَدْ تَغْفِي مَا أَتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةُ وَلَا تَنْسَنَ صِفَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسَنْكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِن ان الله لا يحب المفسدين